بسم الله الرحمن الرحيم وصيم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات كتاب المبين نبلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون <تصفيق> إن فرعون على في الأرض وجعل آلها شيعا يستوعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يَدْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي لِسَنَاءِهِمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُعِفُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُ لَهُمْ أُمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ, ونجعلهم وَارِثِينَ وَنُمَكِّنُ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُم مِّنْهُم من مَّا كَانُوا يَحْدُرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَالَ وجعلوه من المرسدين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولكلا تقتلوه عشاء عين فعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن لتبدي به لولا لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب لا يشعرون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 ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكمًا وعلمًا واكرمه انك نجي المحسنين ودخل المدينه عنا حين غفلهن من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا فوجد فيها رجلين هذا من شيعتك وهذا من عدوه فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ بُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ فَيَادَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إنه عدب وظل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالُوا رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا فَلَنْ نَكُونَ ظَالِمِينَ لِلْمُجْرِمِينَ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له قال له موسى ما لغوي مبين فلما أراد أن يبطش بالنبي هو عدو له ما قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَ ذِي كَمَا قَتَلْتَ مِصْرًا ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء عجل من اقصى المدينه يسعى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُنُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ خَائِفًا تتنقم اغاثنا ربنا نجيني من القوم الظالمين ولما اتوجهت القوا امديا تَوَجَّهَتْ قَائِمًا دِيَ نَقَال سيسخن ووجد ومن جد من دونك امراتين تدودا الا لما قَالَ تَا لَا نَسْخِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظُّلِّ فَقَالَ وَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ فجاعته إخداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر من سقيت لنا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 من استأجرت القوي الأمير قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن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 والله على ما نقول وكين فرغم ما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جياد بالطور نار لعل لي اهلهم كسو ان يا انست نار لعل ياتيكم لعل ياتيكم منها بخبر او جدته من النار لعلكم تسطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشجرة أيام سائني inn ya anallahu rabbul alamin wa an alqa'a fak lam ma ra'at ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاظْمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهَبِ فَذَانِكَ بُرْهَانًا مِنْ رَبِّكَ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 فأرسله معي لدى يصدقني إني أخاف أن يكذبون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 فَلَمَّا جَ أَهُم بِآيَاتِنَا بَجِنَات قَالُوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي آلم بمن جاء بالهدى من عنده بمن جاء بالهدى من عنده إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي سأوقد لي يا هامان الطين فاجعل لي صرحا لعلي لعلي أطلع إلى إله موسى وإني, وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرشعون فأخذناه وجنوده فنبذناه ابدا ناهم في يم مفوض كيف كان عقبه الضالمين وجعلناهم ائمه يدعون الى وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ وَرَحْمَةً عَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ إِقَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَرْضِ وَمَا كُنتَ مِنَ السَّاخِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْسَأْنَا تطاول عليهم لهم وما كنتم تفاون في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولاكننا كنا مرسدين وَمَا كُنتَ بِشَيَانِ بِالطُّورِ إِذْ نَا هَدَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنَّذِيهِ طبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جر وهو الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أوتي مثل ما قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أَوَ لَمْ يَكُ فُرُوعُ بِمَا أُتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سَاحِرَانِ تَبَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ فاعلم أننا يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا قَالُوا آمَنَّا من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم متَيْنِ بِمَا صَبَرُ وَيَدْؤَُ بالِالحَسَمَةِ السجئَةَ وَبَِّا وَيَدَأَُ بالِالحَسَنَةِ السججئَةَ وَمِن رَزَقُنهُم يَ وَإِذْ يَا سَمِعُوا لَهَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامًا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ انك لا تهدي من احببت ولا ان كنا الله غير يهدي من يضل وهو اعلم اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولا نمكن لهم حرما اماما تجب ما اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرُّى حَتَّى يَبَعْتَ فِي رَسُولًا يَتُّوْ مَالِكِ الْقُرَى إِلَّا وَقَالُوا هَٰذَا ظَالِمٌ وَمَا أُوتِيتُم من شيء فمتاع خير وأبقى أفلا ترقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه لا كمن كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم وهو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين سرك الآئي الذين تسعبون. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَغَوَيْنَا أَغَوَيْنَاهُمْ كَمَا أَغَوَيْنَاهُمْ كَمَا أَغَوَيْنَاهُمْ تَبَرَّأْنَا مَا كَانَ لِيَأْنُوَ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا وَيَوْمَ يُنَاديِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ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 Allah la ilaha illa hu Lahu alhamdu fil ala ula wala akhira Wala hu alhukmu قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ شَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَغْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِعْضَيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أفلا تبصرون ومن رحمته يجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم ولتبتروا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم وَنَجَّانَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا فَقُلْنَا هَاتُوا إِبْرَاهِيمَ لَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَوَلَّى عَنْهُمْ وَظَلَّ عَنُهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَهَا عَلَيْهِمْ وَأَنْتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّمَا فَاتِحَةٌ لِتُنْؤُ بِنُصْبَةِ أُولِ الْقُوَّةِ الْقَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك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 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَالُونُ إِنَّ, إن له لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم تواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى غائ الا الصابرون لخسفنا به وبدارهم الارض فما كنا نحن من فئات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 خِيرَتُهُ نَجْعَلُهُ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُدْوًا فِي الْأَرْضِ لَا فَسَادَا وَالْعَاقِبَةُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى فَلَا يُجْزَى النَّذِيرُ عَمَلُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان الذي فرض عليك القران لنردك الى معنده قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ضَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتَ اللَّهِ بَعْدَ إِلْ إن أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ إِلَغًا آخَرًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ كُلُّ شَيْءٍ هَلِكُمْ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوا